قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 ولا تزرعن سبع سنين دبا ثم حصدت فذروه في سنبليه الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من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 وقال الملك بِهِ به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن فَقُولُ كلَّا إِذَا رَأَيْتَ يُوسُفَ عَن قُلْنَا لِلَّهِ مَا عَلَيْهِ من سُوءٍ قَالَتِ امرأة الْعَزِيزِ حَصْحَصَ الحق أنا سي وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد القاينين